سميع عليم تدئت هذه الآية بهذا الاستفهام التقرير الذي في ظاهره أنه خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صالح للأمة والأمة قد تخاطب بشخص مقدمها صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى والرؤية هنا المقصود بها العلمية يعني ألم تعلم قصة الذين خبر الذين فروا من أرضهم ومنازلهم من ديارهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت حذر الموت الله أعلم ما الذي كان والمرويات في هذا الباب مرجعها إلى أخبار بني إسرائيل بعضهم يقول فروا من الطاعون وبعضهم يقول فروا من القتال الحرب وبعضهم يقول فروا من بلادهم التي استوخموها فخرجوا إلى واد أفيح فنزلوا فيه وملأوا ما بين عدوتي الوادي تلك الروايات لا يعتمد على شيء منها فالله تعالى أعلم يقال إن الله أرسل إليهم ملكين فكان أحدهما في أسفل الوادي والآخر في أعلاه فصاح بهم فماتوا ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أحياهم في خبر على كل حال لا حاجة لذكر تفاصيله لأن ذلك مما لا يقطع بصحته الشاهد أنهم خرجوا حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعا فروا من قدر الله عز وجل فأدركهم الموت ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا الأجال ويتعظوا ويعتبروا وليكون ذلك آية لهم ولغيرهم في احياء الله تبارك وتعالى الموتى وكذلك أيضا آية بأن قدر الله تبارك وتعالى لا بد أن يدرك العبد لا محاله إن الله لذو فضل على الناس بنعمه المتواترة عليهم وبهذا البيان الذي بينه والآيات الواضحات والدلائل الباهرات الدال على قدرته وأنه يحيي الموتى فيريهم من الآيات ما يحصل به العلم واليقين وذلك من فضله ورحمته بعباده ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم ولا ينتفعون بآذى الانعام والإفضال والبيان يؤخذ من هذه الآية من الهدايات ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع منزلته لا يعلم الغيب وهذا من الغيوب الماضية يعني الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمور وقعت وكانت وقد وجد ما وجد منها في كتب بني إسرائيل ويعلمه ما لم يكن يعلم وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة التي علمها بعد الجهالة وعلى سائر الأمم حيث إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي أم فيه يختلفون يبين لهم ويعلمهم ويأخذ من هذه الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم هذه الألوف أعداد كثيرة مما يدل على وجود الخوف والهلع في نفوس أكثر الخلق وهذا أمر واقع ومشاهد ولكن الكثيرين لا يتبينونه إلا إذا وقع لهم المكروه يعني في أيام العافية قد يشعر الإنسان أنه قوي وثابت ورابط الجأش ولكن إذا وقع له المكروه حصل منه من الهلع والجزع والضعف ما لا يقادر قدره كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة فقال لهم الله موتوا ثم احياهم أن الخوف والهلع والجزع بل والحذر لا ينجي من القدر فالخوف لا يحفظ الحياة والاحتياط لا يكون سابقا لقدر الله تبارك وتعالى ولكن على العبد أن يبذل الأسباب يعقلها وتوكل يتجنب الأخطار ويتطلب الأسباب في مدافعة قدر الله تبارك وتعالى فيما يمكن مدافعته كالجوع والعطش يدفعان بالأكل والشرب والعلل والأمراض يطلب لها الدواء تداوى عباد الله وهكذا الدعاء إلى غير ذلك وأما الحياة فهي بيد الله تبارك وتعالى لا تحصل بجؤدي العباد وخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه عند موته قال مقالته المشهورة ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربه بسيف أو طعنه برمح أو رمية بسهم وه أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبنة وكما قال الشاعر لو أن عبدا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح يعني الذي يركب الأخطار ويقاتل ويشهد المعارك لو أن أحدا يدرك الفلاح المقصود بالفلاح في هذا البيت يعني البقاء لنا له ملاعب الرماح وذكر أن أعرابيا رأى جنازه فسأل فقيل له هذا ميت فقال وكيف الخلاص فقيل له إن القرى يكثر فيها الوباء القرى يعني المدن مجمع الناس كبيرة أو صغيرة إن القرى يقع فيها الوباء ولكن عليك بالبادية اخرج إلى البادية فخرج إلى البادية يخاف من الموت فمر بقبر أو قبرين فقال وقد نبأت ماني أنما الموت في القرى فكيف وهذه هضبة وكثيب يقول أنا لست في قرية هذه هضبة وهذا كثيب ويوجد الموت فهذه القبور في الصحراء فقدر الله عز وجل إذا نزل فإنه لا يرده حذر أصحاب الحذر ولا قوة ذي جلد ولا عقل ذي عقل ولا مهارة ذي حذق وإنما على العبد أن يرضى ويسلم فيصبر ويحتسب والكل سينضي في الوقت الذي حدد الله عز وجل فيه موته وفوته لا يتقدم ولا يتأخر فللعلل والأمراض هي التي تقدم الأجال ولا العافية والقوة هي التي تؤخرها النتيجة واحدة لو أن هذا الإنسان ذهب إلى أرقى المستشفيات وأجروا له جميع الفحوصات والتحاليل وقالوا أنت الصح الناس لم يتغير من أجله شيء ويفرح لكن الأجل هو الأجل ولو قالوا قد اجتمع بك أدواء الناس لم يتغير من أجله شيء ونفس الأجل فلا فرار من قدر الله تبارك وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم احياهم في إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس هذا أحد المواضع في سورة البقرة الدالة على قدرة الله عز وجل على البعث وهي خمسة مواضع هذا واحد منها وهذه الخمسة داخلة في نوع من الأنواع الدالة على قدرة الله على البعث أدلة البعث هذا النوع هو الإحياء بعد الإماتح إحياء ناس مثل هؤلاء وهم ألوف أو الذي مر على قرية وهو واحد أو الطيور التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم جزأها بأمر الله عز وجل وقطعها ثم دعاها إلى غير ذلك فهذا كله يدل على قدرته الباهرة على أحياء الموتى كذلك أيضا إن الله لذو فضل على الناس يعني ذو فضل التنكير هنا يدل على التعظيم فضل عظيم فينبغي أن يذكر فضله وأن يعرف وأن يشكر على ذلك وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ما قال ولكن أكثرهم فأعاد لفظ الناس مظهرا مع أنه يصح فيه الاضمار فذلك أدل على العموم ولكن أكثر الناس لا يعلم لو قال إن الله لدو فضل على الناس ربما في زمن معين في جيل معين ولكن أكثرهم أهل ذلك الجيل. لكن قال ولكن أكثر الناس يعني كل الناس عموم الناس فإن الأكثر منهم لا يشكرون الله تبارك وتعالى والشكر هو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه. يقال شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر العلف من السمن. ويقال الشكير وهو العسلوج أو الغصن الصغير الأخضر الذي يخرج من الشجرة إذا قطعت زائد. شكر ظهور أثر النعمة على المنعم عليه بلسانه وقلبه وجوارحه وكذلك أيضا إن الله لذو فضل على الناس كأنه تعليل لما سبق قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس يعني بهذا الإحياء وهذه الآية الباهرة وأن يعتمد الناس على الله عز وجل وحده ولا يعتمد الواحد على قدراته واحتياطاته وإمكاناته وقدراته وأنه يستطيع أن ينجو من قدر الله لا الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وفي هذا حفز للنفوس على الثبات والقيام بأمر الله عز وجل لهذا الآية التي بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم فإن ذلك لا يقرب أجلاً فهؤلاء فروا من الموت فأدركهم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ما قال فإنه يتبعكم لا لا ملاقيكم وجها لوجه تفر من الموت يقابلك فلا يقربه الشجاعة والامتثال لأمر الله عز وجل ولا يبعده الخوف والجبن والحذر وما إلى ذلك الأجل هو الأجل تجد الرجل ربما يعمل احتياطات كثيرة جدا إلى حد الوسوسة في طريقه وفي معاشه وفي شؤونه كلها ومع ذلك قد يأتيه أجله من مأمنه قد يأتيه ما خافه من الجهة التي أمنها كذلك أيضا في هذه الآية الكريمة فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس هنا في اختصار إجازة بلاغة القرآن فقال لهم الله موتوا يعني فماتوا فماذا ذكره فالقرآن يحصل به طي الكلام الذي يفهمه المخاطب فقة بفهمه ما يحتاج إنه يذكر كما يذكر ذلك أهل البلاغة ويذكره غيرهم كابن جرير رحمه الله هذا ما يتعلق به هاتين الآيتين الكريمتين وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم جعلنا وإياكم هدى مهتدين. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه صحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال نعم. نعم يقول الدكتور بأن بعض المفسرين قال وهم ألوف يعني من الإلف يعني أنهم في حالة من التآلف لكن هذا المعنى ذكرنا أنه بعيد في الكلام على هذه الآية في دروس سابقة المصباح المنير وإن قاله بعض المفسرين لكنه ضعيف لكن وقصود الذي ذكره فيه العبرة هو أنه لا ينجي من قدر الله عز وجل لا تآلف ولا حذر وليس معنى ذلك أن يتفرق الناس أو أن يترك الإنسان الأسباب ليس هذا هو المقصود لكن يعمل الأسباب ولا يركن إليها هذا هو المقصود ولا يترك أمر الله عز وجل خوفا من الناس فرزقه وأجله كله بيد الله تبارك وتعالى نعم تفضل نعم يقول إذا كان الفرار بسبب الوباء فصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تقدموا عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح هذا الفرار ومع ذلك ولا يغني عن الإنسان شيئا والتاريخ مليء بأشياء من هذا القبيل في التاريخ أشياء عجيبة من هذا القبيل أشياء عجيبة بالمقابل أيضا نجاة غريبه وعجيبة المسلمون يحاصرون حصنا من الحصون حصون الكفار ثم بعد ذلك يأتي رجل في عرض الجبل من المسلمين يسرع فيتدهدى حجر من أعلى لم يشعر به صخرة كبيرة فيصيح به الناس فينظر إليهم فيسقط لما التفت سقط الرجل سقط. فلما سقط جاء الحجر ناحيته فصادفه حجر في, في الجبل دونه بينه وبين الرجل فلما ضرب الحجر الكبير الحجر الصغير صغير نسبيا طار الحجر الكبير فوق الرجل فقام ليس به بأس وهو لا يشعر من الذي حصل هو لا يدري عن هذا الحجر ليتدهده الناس يحذرونه منه وينظر إليهم فسقط الرجل سقط فكان سقوطه هذا سببا لقفز الحجر من فوقه انظر يقول في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يعني لماذا لم يقول غضوا أبصاركم نعم إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة نعم الله أعلم الله تبارك وتعالى يقول الحق هو يهدي السبيل نعم فالعلم عند الله لكن الأصوليين يقولون بأن في مثل هذا الموضع أمر من يأمر غيره هل يكون الأول آمرا للأخير بمعنى على هذا القول أن الله خاطبهم كأنه خاطبهم به نعم خاطبهم به كأنه خاطبهم به مباشرة الأمر من الله عز وجل نعم، فيكون كأنه قال لهم غضوا أبصاركم هذا قول لبعض الأصوليين علماء الأصول يقول صاحب المراقي لثالث كما في ابن عمر يعني مره فليطلقها من السلام يقول لعمر مر ابن عمر فليطلقها هذا أمر لابن عمر وظاهره أنه أمر لعمر أن يأمر ابن عمر نعم فالعلم عند الله عز وجل الله أعلم الله أعلم نعم نعم يقول فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هل هو بمعنى مثلا فأماتهم الله ثم أحياهم في فرق يعني لو قال فأماتهم الله يكون خبرا كيف أماتهم قد يكون أرسل عليهم مرض وباء أو عدو قتلهم أو نحو ذلك لكن فقال لهم الله موتوا هذا يدل على أنهم ماتوا بقوله موتوا ليس بشيء آخر فهذا أدل على القدرة والله أعلم يقول لو أن الإنسان مثلا في الأوبئة خرج من البلد التي وقع فيها الوباء إلى بلد آخر الأوبئة هذه التي تنتقل فيها العدوى بإذن الله عز وجل لا يكون شيء إلا بإذن الله لها حكم الطاعون لا يجوز أن ينتقل الإنسان منها إلى غيرها يعني لا يختص هذا بالطاعون إذا نزل الوباء وانتشر في بلد ليس للإنسان أن يخرج منه لألا ينقل ذلك إلى البلد الآخر لا يختص بالطاعون وبعضهم يفسر الطاعون أصلا بالأوبئة التي تتفشى ويكثر فيها الموت يعني لا يخصه بنوع معين من المرض طيب. نعم طيب نعم هذا لما توجه إلى الشام وفتح بيت المقدس ولقيه أمراء الأجناد كأبي عبيدة ومن معه رضي الله عنهم وأخبر أن الطاعون نزل الشام استشار الناس استشار أهل بدر فاختلفوا عليه استشار أهل بيعة الرضوان فاختلفوا عليه استشار المهاجرين ثم است... استشار مسلمة الفتح كان قولهم واحدا أن يرجع فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان في بعض حاجته فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون في أرض إلى آخره فعمر رضي الله عنه قرر الرجوع فقال أبو, قال أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فقال له أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله وذا ضرب له مثلا في ناحيتين أو واديين الأول فيه الخصب والثاني الجدب في أيهما يرعى سريحته فقال في الخصب قال تفروا من قدر الله إلى قدر الله يعني من الجذب إلى الخصب وهكذا يعني الإنسان حينما يأكل يطرد الجوع أو يشرب ويطرد العطش هو يدفع قدر الله الذي هو الجوع والعطش بقدر الله الذي هو الأكل والشر ولذلك ذكرت في الكلام على الأعمال القلبية في الكلام على التصورات المنحرفة في التوكل أن بعضهم يترك الاكتساب تماما حتى إن بعضهم ترك الأكل والشرب فكان يوضع الطعام في فمه ولا ينضغ باعتبار أنه متوكل على الله فكانوا يحركون فكه من أجل أن ينضغ الطعام طيب هذا كيف يذهب إلى الخلاع أيضا والله المستعان طيب السلام عليكم